قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَآمِنوا بِمَا أَزَلْلتُ مُصدَدِّقُ لِمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُوا أَوَّلَ كَافِر بِ وَلَا تَشْتَروا بِآياتِ ثمَمَنَ قَللَ وَإَِّ يَفَتَّقُون وَلَا تَلْلبِسُ الْ الحَقَّّ بِبااقِلِ وَتَكْتُمُ الْ الحََّّ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تَتَآمَرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنَّكُمْ تَمُوتُونَ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فانضلتكم على العالمين